السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله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 بيان بعض المعاني النحوية المتعلقة بالمقدمة الاجروميه وصاحب المقدمة هو أبو عبد الله محمد ابن محمد ابن محمد ابن داود الصنهاج أبو عبد الله. محمد ابن محمد ابن محمد ابن داود الصنهاجي ولد في بلاد المغرب ولقبه الصنهاجي نسبة إلى قبيلة سنهاجة في بلاد المغرب ولد سنة ثنتين وسبعين من الهجرة وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث و700 كنيته أبو عبد الله واسمه محمد واسم أبيه محمد واسم جده داود وكلمة آج الروم كلمة بربرية تعني الفقير الصوفي الفقير الصوفي كلمة بربرية تعني الفقير الصوفي له باع في النحو والقراءات وغيرها ولكن اشتهر عليه رحمة الله بمقدمته وكتبه التي ألفها ذهبت ولم يصل إلينا إلا كتابه في النحو الموسوم بالمقدمة الآج وهذا الكتاب ليس نظما شعرية وإنما وضع قواعد النحو بصيغه نثرية مبسطة سهلة يمكن حفظها وتتابع العلماء على شرح تلك المقدمة فشرحه الشيخ حسن الكفراوي المتوفى سنة ثنتين ومئتين وألف من الهجرة وفي عصرنا الحديث شرحه الشيخ محمد الدين عبد الحميد من علماء الأزهر عليه رحمة الله وكان في زمنه رئيس لجنة الفتوى في الأزهر وكان مدرسا للنحو في الدراسات العليا في كلية اللغة العربية في الأزهر وشرحه العلامة الشيخ العثيمين عليه رحمة الله هذه أشهر شروحاته محمد بن الروم ترجم له الإمام الحافظ السخاوي في كتابه الضوء اللامع لأهل القرن التاسع الإمام السخاوي الحافظ توفي سنة 229 في كتابه الضوء اللامع وكذلك ترجم له الإمام السيوطي أو السيوطي الفتح السين وكسرها في كتابه بغية الوعاء في طبقات اللغويين والنحاء السيوطي معلوم أنه توفي سنة 11 وتسعمائة وترجم له ابن العماد الحنبلي في كتابه شذرات الذهب في تاريخ من ذهب هؤلاء الثلاثة ذكر ترجمة سريعة لمحمد ابن آج الروم، وهو من علماء المغرب، وقلت في مرة الماضية أنه من أهل الأندلس، وهذا ليس بالصواب، وإنما هو من علماء المغرب، والمغرب العربي يشمل تونس والجزائر والمغرب وشنقيط وكذلك الأندلس. وليس من أهل الأندلس ولكنه من أهل المغرب من قبيلة صنهاجة تلك القبيلة التي عاشت في بلاد المغرب قال ابن اجروم الروم الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع ابتدأ كتابه مقدمته عليه رحمة الله بتعريف الكلام ثم بين أقسام الكلمة الأقسام الثلاثة للكلمة ثم ذكر العلامة التي تميز كل قسم عن اخويه فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع والمتن يحفظ المتن يحفظ أكرر فأقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع شرح هذا التعريف قوله الكلام الكلام لغة كل ما حصل بسببه الفهم كل ما حصل بسببه المعنى سواء كان خطا ام كتابة ام لفظا ام اشاره فالكلام اللغوي اوسع مدلولا من الكلام النحوي الإشارة التي تفيد معنى هذا كلام عند اللغويين الخط الذي يفيد معنى كلام عند اللغويين الكتابة الإشارة اللفظ هذا كله كلام عند النحويين فلو سألك إنسان فقال لك هل صليت العصر جماعة فصنعت له هكذا فهذه هذه إشارة وهذا عند أهل اللغة كلام لو كتب لك نعم كتب ولم يتلفظ فهذا أيضا كلام عند أهل اللغة أما عند أهل النحو فلا بد من التلفظ بالكلام تلفظ لفظ ثم هو لفظ مركب ليس كلمة فحسب بل كلمتان فأكثر كما سيأتي ثم لا بد أن يكون مفيدا وحد الإفادة سيأتي بالوضع أي بوضع العربي لذلك الكلام لفظ ما معنى كلمة لفظ اللفظ صوت <تصفيق> مشتمل على حرف أو أكثر من حروف اللغة العربية التي تبدأ بالألف وتنتهي بالياء يعني لو قلنا مثلا زيد هذا لفظ لأن المتكلم تلفظ بثلاثة أحرف الزاي المفتوحة والياء الساكنة والدال هذا لفظ وهذه الأحرف الثلاثة الزاي والياء والدال هذه أحرف عربي هذه من حروف اللغة العربية فلو قال زيد هذا لا يقال له إيه لفظ لأنه صوت اشتمل على بعض أحرف أو حروف اللغة العربية كتبه كاتباء كاف مفتوحة وتاء مفتوحة وكذلك الباء ثلاثة أحرف عربي ثلاثة أحرف من حروف اللغة العربية هذا يقال له لفظ فاللفظ الصوت الخارج من في الإنسان المشتمل على حرف أو أكثر من حروف اللغة العربيه اللفظ المركب اذا يشترط في الكلام النحو أن يكون كلاما مسموعا اللفظ المركب أي ما تركب من كلمتين فأكثر تركب من كلمتين فأكثر تقول محمد الرسول تقول الله غفور الله هذه الكلمة اشتملت على بعض الأحرف العربية فهي لفظ غفور كلمة اشتملت على حروف أربعة على أحرف أربعة من حروف اللغة العربية فهي كذلك لفظ وتركبت الكلمتان الله غفور فهذا لفظ مركب تقول محمد رسول الله هذا لفظ مركب من ثلاث كلمات محمد رسول الله قد يكون من أربع كلمات قد يكون الكلام مركبا من خمس كلمات وهكذا وقد يظهر لك كلمة ولكن هناك أخرى مفهومة من السياق مثلا سمعت طرقا على الباب فقلت من الطارق فأجاب من طرق وقال فلان محمد فهمت من هذه الكلمة معنى أم لا معنى ومعنى تام ويحسن السكوت عليه إذن كلمة محمد جملة كلام مع أنها كلمة واحدة نعم هي في الظاهر كلمة واحدة ولكن هناك كلمة أخرى حذفت مفهومة من الكلام من السياق فلا داعي لذكرها مرة أخرى كأنه قال الطارق محمد أو قال محمد الطارق تقول مثلا هل فهمت الدرس فتجيب نعم ونعم عند النحاه حرف حرف جواب يفيد الإثبات ولكن هناك معنى كلام غير مذكور ولكنه مفهوم نعم فهمت الدرس فليس الشرط في الكلام أن يكون كله ظاهرا ولكن قد قد يقدر كلام يحذف كلام لدلالة السياق عليه نعود لتعريف الكلام عند النحاة الكلام هو اللفظ المركب المفيد قوله المفيد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <أكثر> الذي يفيد المستمع فائدة يحسن السكوت عليها ولا ينتظر المستمع كلاما آخر بمعنى قد تتركب كلمتان أو أكثر ولا يحسن السكوت فهذا ليس كلاما نعم تعرف إيه؟ المفيد أي الذي يفيد المستمع فائدة يحسن السقوط عليها حيث لا ينتظر كلاما آخر في المثالين السابقين الله غفور كلمتان كلام مركب وأفاد المستمع فائدة يحسن السقوط عليه الله غفور محمد خاتم المرسلين ديني الإسلام وهكذا هذا تركب من كلمتين أو أكثر وأفاد المستمع فائدة يحسن السقوط عليه يعني لو سكت وصل المعنى إلى المستمع وما ينتظر كلاما اخر انما لو قال اذا اقبل الشتاء وسكت اذا هذه كلمه لفظ عربي اقبل كلمه عربيه مكونه من اربعه احرف همزه مفتوحه وقاف ساكنة وباء ولا مفتوحتان إذا أقبل الشتاء تم المعنى لا يزال المستمع منتظرا لكلام أخ ماذا يحدث عندما يقبل الشتاء تقول ازدادت برودة الجو لبس الناس ملابس ثقيلة وهكذا فقد يتركب كلمتان فأكثر كلمتان عربيتان تتركبان أو أكثر من كلمتين ولكن تفيدان فائده غير تامه غير تام. إذا أقبل الشتاء إذا جاء الشتاء نعم أنا استفدت فائدة عند مجيء الشتاء ولكن ما هي بتامة فيحتاج المستمع إلى كلام أخ فيقول المتكلم ازدادت برودة الجو وهكذا طيب إذا الكلام اللفظ المركب المفيد الأمر الرابع بالوضع بالوضع العربي بالوضع العربي يعني الكلام المطابق لكلام العرب لفظا وقاعدة ممكن يتركب الكلام اللفظ الذي يخرج من الانسان يتركب من كلمتين ثلاث كلمات ولكن لا يكون موافقا لكلام العرب يأتي مثلا بكلمات مهملة ما استخدمها العرب العرب استخدموا كلمة زيد هذه الأحرف الثلاث الزاي والياء والدا فلو قدمت الدال وأخرت الزاي فقلت ديز. نفس الأحرف العربية الدال والياء والزاي ولكن ليس هذا في وضع العرب ليس هذا في كلام العرب فالعرب ما استخدموا كلمة ديز إنما استخدموا كلمة زيد فلو قلت مثلا حضر ديز ما ديز هذا؟ كلام غير عربي لو قلت حضر زيدا حضر زيدا بنصب كلمة زيدا وهذا كلام غير عربي لأن الذي فعل الحضور هو زيد فيقال له فاعل وباستقراء كلام العرب اتفقوا على أن الفاعل في كلامهم مرفوع فلو قال رجل حضر زيدا هذا ليس كلاما عربي لما لأنه ليس بالوضع العربي ليس بالوضع العربي فقط يعني ولا مش يعني انضم تميز الفاعل المفعول هذه علامة انما المعنى الفاعل شيء والمفعول شيء في الرتبة الفاعل يتقدم والمفعول يتاخر في العدد الفاعل واحد والمفعولات تتعدد وهكذا طيب نعود فنقول الكلام النحوي هو اللفظ يبقى لابد من صوت هو اللفظ المركب تركب من كلمتين فأكثر يعني حضر ليس كلاما حضر ليس كلاما محمد فقط ليس كلاما تركب من كلمتين فأكثر وقد تقدر كلمة احذف ولكنها مفهومة المفيد يفيد المستمع فائدة تامة يحسن السقوط عليها ما ينتظر المستمع بعدها كلامه بالوضع العربي أي باستخدام العرب تبعا لقواعدهم وللكلمات التي استخدموه هل في التعريف إشكال؟ الكلام إذن هو اللفظ المركب المفيد بالوضع العربي يتعلق بمصطلح الكلام عدة مصطلحات هناك الكلمة وهناك اللفظ وهناك الكلم وهناك الجملة هذه مصطلحات وهناك القول الكلمة لفظ مفرد دال على معنى لفظ مفرد دال على معنى لفظ صوت يخرج من الإنسان مشتمل على بعض الأحرف العربية هذا الركن الأول الركن الثاني أن يدل على معنى فإن كان لفظا لا يدل على معنى فليس بكلمة مثال زيد ثلاثه أحرف عربي استخدمها العرب تدل على معنى إذن زيد كلمة لو قلنا ديز ليس كلمة لأنه لا يدل على معنى اللفظ صوت يخرج من الإنسان دل على معنى او لم يدل هذا اللف هذه الكلمة هذا الكلام هناك مصطلح اسم الكلم الكلم الكلم, الكلم لغة جمع كلمة والكلمة او الكلمة كلاهما فصيح في لغة العرب كلمة وكلمة هذا وذاك الكلمة تجمع على كلم وكلام كلم وكلام ولكن عند النحاة الكلم ما تركب من ثلاث كلمات ما تركب من ثلاث كلمات فأكثر ولا يشترط أن يفيد فائدة تامة لا يشترط يعني الجملة التي ذكرتها إذا أقبل الشتاء هذا لفظ مركب من ثلاث كلمات هذا يقال له كلم ولا يقال له كلام إذا أقبل الشتاء لبس الناس الملابس الثقيلة هذا كلم وكلام كلم لأنه أكثر من ثلاث كلمات ولم نشترط فيه الفائدة أفاد أو لم يفد والكلام لأنه تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه إذا بين الكلم والكلام أنه يشترط في الكلام تحقيق الفائدة التامة يشترط في الكلم الا يقل عن ثلاث كلمات نعم ماذا تريد ما المثال الاخير لبس الناس الملابس الثقيل هذا كلام وكلم لماذا ما شرط الكلم ثلاث كلمات على الأقل هذا متوفر معنا إذا هو كلم ما شرط الكلام أن يكون من كلمتين فأكثر يفيد فائدة تامة يحسن السكوت عليه وكيل الشرطين موجود فهو كلم وكلام لا يشترط فيه تمام الفائدة يعني ان توفر الفائدة ماشي لم تتوفر ماشي ايضا طيب تحدثت عن اللفظ والكلمة والكلم والكلام وهناك القول والقول عم القول عم يشمل كل هذا فاللفظ من القول والكلمة من القول والكلام والكلم من القول واضح هذه الأربعة أقسام من أقسام القول يعني اللفظ المفرد أفاد أو لم يفد هو قول اللفظ الذي يفيد وهو مفرد هذا نقول له كلمة هو قول أيضا لفظان فأكثر وأفاد فائده تامه هذا كلام نقول له قول أيضا ثلاث كلمات فأكثر أفادت أو لم تفد نقول هذا كلم أيضا هذا من صور القول والقول عم يشمل الأنواع الأربعة السابقه طيب ملاحظة قد تطلق الكلمة ويراد بها الكلام وهذا مجاز مجاز يعني مش صرف اللفظ عن ظاهره لا, لا إنما النحاة وضعوا معنى للكلمة فإذا خرجت عنه قالوا هذا استخدام مجازي استخدام مجاز قال تعالى في سوره المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال خلي بالك قال ماذا قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كم كلمه هذا عد كده معاي. ربي هي منادى مضاف فرب ياء المتكلم محذوفه كلمتان ربي ارجعون اصلها ارجعوني وارجعوني هذه اربع كلمات ارجع وواو الجماعه ونون الوقايه وياء المتكلم كم الان اثنان واثنان واربع ست كلمات رب ارجعون لعلي لعلي لعل لو يا المتكلم كلمتان ثمان كلمات أعمل أنا أعمل أنا الفاعل مفهوم من الكلام مستتر فهذه عشر كلمات صالحا إحدى عشر فيما كلمتان في وما اسم موصول بمعنى الذي في الذي تركت أصل الكلام تركته فترك فعله والمفعول محذوب وصلنا لكم كلمة خمس عشر أو ست عشر بضع عشرة كلم بضع عشر قال الله عز وجل عن ذلك كلا إنها كلمة فقال كلمة وأراد كلام على قول النحا فتطلق الكلمة على الكلام أحيانا وذلك إما لمعاني بلغية هذا يخرج عن النحو لمسألة أخرى مسألة البلاغة لماذا يطلق على الكلام كلا كلمة إما لتعظيم الكلمة تعظيم الكلام كما نقول كلمة التوحيد لا إله إلا الله انظر لا إله بحق إلا الله بحق هذا قيد موجود مفهوم من الكلام لا معبود بحق إلا الله فهذه بضع كلمات ستة أو سبع كلمات ونقول عنها إيه؟ كلمة هذا على سبيل التعظيم كلا إنها كلمة هو قائلها كلام حقير كلام حقير لا قيمة له ولا قيمة لصاحبه لأن الله عز وجل بين في موضع آخر من كتابه ولو رد لعاد لمن هو عنه اذن هو كما نقول في عميتنا فض مجالس في العمية فض إيه مجالس كلام لشغل الوقت كلام فقط مجرد كلام لا ينبع من حقيقة في القلب واضح جميل بقي الجملة نعم هذه معاني بلغية كما قلت يعني لما يعظم الكلام ويأتي به في صيغه المفرد ليسهل حفظه الله عز وجل ذكر بعض صفاته بصيغة الافراد يد الله ولكن الرد ايه هذا مفرد مضاف فيعم ايش كده يضحك عليكم كده بكل سهل قال ايه طيب كما قلت هذا ايه من المعاني البلاغيه المتعلقة بمعاني أخرى غير النح اما لتعظيم الكلمه نفسها أو لتحقيرها أو لتحقير قائلها واكب أعجبك هذا فلا بأس لم يعجبك فاضرب عنه صفحة نحن في الكلام النحوي خلاص بقي مصطلح آخر وهو الجملة الجملة عند النحاه تساوي الكلام الجملة تساوي الكلام والنحاه يستخدمون مصطلح الجملة بكثرة وقال ان يستخدموا مصطلح الكلام يعني لا يقولون كلام اسمي وكلام فعلي وإنما يقولون جملة اسمية وجملة فعلي فاشتهر في كلامهم مصطلح الجملة والجملة هي الكلام ما تركب من لفظين فأكثر ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليها لعل بعضكم قد يرى شيئا في كلمة ابن أجرم هو اللفظ لان كما سبق اللفظ قد يدل على معنى وقد لا يدل فنقول زيد وديز كلاهما لفظ ولكن زيد كلمة وديز ليس كلمة وإنما هو لفظ فكان الأولى به أن يقول هو ما تركب من كلمتين ما تركب من كلمتين فأكثر وأفاد فائدة يحسن السكوت عليه لأنه ممكن يأتي بلفظ لفظ مهمل ولكن في الرد على هذا إنه قيد في آخر التعريف فقال بالوضع فقال إيه بالوضع بالوضع العرب يعني باستخدام العرب للكلمات و بتبعية الكلام لقواعد العرب للقواعد التي جرى عليها العرب في كلامه هذا واضح فتحدثنا الآن عن عدة مصطلحات لفظ وكلمة وكلام وجملة وكلم وقول الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع قال وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى هذه ورقة كتب في قريقة. يقول ما الفرق بين أهل اللغة وأهل النحو وهو فرع منهم وهو فرع منهم منه ولا منها إذا تكلمت أو أرسلت ورقة فاضبط كلامك وإلا وما بعد إلا فأنت تفهم وهو فرع منه فهل وجد من علماء السلف من كان عالما بالنحو دون اللغة أهل الأصول يقولون لا مشاحة في الاصطلاح النحاة اتفقوا على تعريف لكلامهم واللغويون اتفقوا على تعريف فكل ما أفاد بالخط أو بالإشارة أو باللفظ هذا كلام عند أهل اللغة إن ح اشترط أن يكون كلاما مسموعا هذا في اصطلاحهم ولا مشاحه في الاصطلاح من الذين شرحوا المقدمة ومن ترجم للمصنف هذا ذكرته الشيخ محمد الكفراوي والشيخ العثيمين الشيخ محي الدين ها هناك هناك شروحات أخرى، ولكن هذه أشهرها. ولكن هناك شروحات أخرى، بعضها مخطوط وبعضها مفقود وهكذا. طيب. قال ابن أجر الروم وأقسامه ثلاثة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. هذه أقسام الكلمة الثلاث نعم سؤال لا... لا جدال ولا خصام هذه أقسام الكلمة الثلاث طبعا هذا الكتيب الذي ندرسه اسم المقدمة مقدمة يعني شيء يسير سهل سهل الحظ ما يتطرق إلى المسائل الخلافية بين النحاة والراجح والمرجح والأدلة والشواهد فهذه فهذا أوان التقعيد تثبيت القاعدة إذا ثبتت تم البناء عليها، لم تثبت نبحث عن أرض أخرى والأرض هي أنت وصل وصل، قال وأقسامه ثلاث اسم وفعل وحرف الاسم ما دل على ذات أو معنى القسم الأول من أقسام الكلمة الثلاثة الاسم ما دل على ذات أو معنى ذات أي شيء محسوس يحس يرى بالعين يسمع بالأذن يلمس أو يمسك باليد وهكذا ذات أو معنى وهو ما يفهم بالعقل شيء يفهم بالعقل مثال محمد هذا اسم إنسان يدل على ذات معينة محسوسة ولا معنوية محسوسة فمحمد اسم اسم ذات جبل اسم ذات شجرة اسم ذات شمس وهكذا هذا كله من الأسماء أسماء الذوات لما نقول الحب في الله الحب هذا محسوس ولا يفهم هذا اسم معنوي التعاون الإخلاص ها هذه كلها أسماء معنوي ماقول ما الجد الاجتهاد تكاسل الإهمال هذه أشياء تفهم بالعقل بالقلب نعم فهي أسماء معنوي فأقول القسم الأول من أقسام الكلمة والكلمة هي اللفظ المفرد الدال على معنى القسم الأول هو الاسم ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه يعني ما نفهم في الاسم زمنا معينه محمد هل تفهم في هذه الكلمة زمنا هل تفهم فيها زمنا ما الجواب لا تفهم منها زمنا كذلك التعاون أنا أتحدث عن لسم نفسي الحدث نفسه ما تحدثت عن زمنه حدث ولا يحدث أو سيحدث ما تحدث عن ذلك فالاسم ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه هذا الاسم وانقسم كما قلت إلى اسم ذات شيء محسوس واسم معنى شيء يفهم بالعقل النوع او القسم الثاني من أقسام الكلمة هو الفعل هو الفعل ما دل الفعل لغة هو الحدث فعل كذا يعني أحدث كذا الفعل هو الحدث الفعل عند النحاة اصطلح النحاة على تعريفهم للفعل بأنه ما دل على حدث مقترن بزمن ما دل على حدث مقترن بزمن هذا الحدث قد يكون معنويا وقد يكون حسيا يعني مثلا يزرع وهو يزرع هذا الأمر أمر مشاهد محسوس طب يفهم هذا أمر معنوي الفهم أمر معنوي نعم الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن والأزمنة في لغة العرب ثلاثة زمن الماضي وزمن الحال وزمن الاستقبال زمن الماضي ما كان قبل زمن التكلم وزمن الحال وهو المضارع لزمن التكل يعني ما يكون في زمن التكل والاستقبال ما يكون بعد زمن التكل هذه ثلاثة أزمنة للفعل وعلى ذلك قسم النحاه الفعل إلى ثلاثة أقسام ما دل على حدث مضى وانتهى قبل زمن التكلم فسموه بالفعل الماضي حدث وانتهى قبل زمن التكلم ما يحدث في زمن التكلم وسموه المضارع وسموه المضارع ما يحدث بعد زمن التكلم وهو الأمر أو المضارع مع أداه من أدوات الاستقبال مثل السين أو سوف أو أدوات الشرط مرة ثانية فأقول الفعل ما دل على حدث مقترن بزمن والأزمنة أو الأزمان ثلاثة زمن المضي وزمن الحال وزمن الاستقبال وعلى ذلك فالفعل ثلاثة أقسام فعل ماض ما حدث وانتهى قبل زمن التكلم مثل كتب مثل ذكر صلى قعد جلس ودعك من أكل ولعب ونام دعك منها ها دعك منها فهنا داء الأمة ما الأمثلة أكل شربه لعبه نام طب متى يصلي <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ها <هه> متى يقرا متى في الاخره باول ليله فانتبه لامثلتك المثال يدل على همه صاحبه ها المثال يدل على همه صاحبه فمن كان بطنه همه ومن كان همه بطنه طبعا يشتغل في اكل شرب شبع جاعة ظمئه وهكذا الله المستعان طيب هذه امثله الفعل اليه الماضي امثله الفعل المضارع يذكر يصلي يقرا يكتب يعلم يصلح وهكذا وهذه زمنها زمن الحال يعني يصلح الآ يصلي الآ أما زمن الاستقبال فله فعلان فعل الأمر لما أقول لك صلي أنت تسمع إن نفذت الأمر ستنفذه بعدما تكلمت إذن سيكون زمنه زمن فعله بالنسبة لزمن التلفظ به بعده فهو بالنسبه له مستقبل يعني صلي هذا كلام مني الان اذا نفذته سيكون بعد ذلك في الاستقبال او نقول سيصلي او سوف يصلي هذا بالنسبه للنوع الثاني من انواع الكلمه قسم الثاني وهو الفعل الحرف وهو ما جاء لمعنى أو كما يقول بعض النحاه ما دل على معنى غير تام لا يفهم معناه إلا من السياق مثلا كلمة على على على لفظ مركب من ثلاثة احرف العين المفتوحة وكذلك اللام المفتوحة والالف لفظ لأنه تركب من ثلاثة أحرف عربية العرب استخدمت هذا اللفظ على ورد في كلميهم أم لا إذن هو لفظ وكلمة ما معنى على بمفردها فقط ها لا ليس على يعلو علوا، وإنما على الفعل ليس على بالالف وإنما بالالف اللينة. دعك من على. إلى الى فالنحية يقولون الحرف ما دل على معنى في غيره ليس في نفسه وإنما معنى في غيره. يعني لا يتم معناه ولا يتضح ولا يكتمل إلا إلا لما يدخل في سياق الكلام في الجملة نقول الكتاب على المنضده على المنضده أفدنا الكتاب علوا هذا المعنى اتضح من كلمة على لما دخلت في هذا السياق إنما بمفردها لها معنى لأن العرب استخدموه لها معنى ولكن ما معناها لا يتم ولا يتضح إلا من خلال الجملة لذلك قال والحرف ما جاء لمعنى فالاسم ما دل على ذات أو معنى وليس الزمن جزءا منه والفعل ما دل على حدث مقترن بزمن والحرف ما جاء لمعنى ثم ذكر بعد ذلك علامات الاسم وهي الخفض والتنوين ودخول الألف واللام ودخول حرف من حروف الخفض وهي من إلى عن على وذكر حروف الخفض وأحرف القسم التاء والباء والواو وهذه نتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله عز وجل أتحدث عن علامات الاسم وعلامات الفعل وعلامة الحرف ثم الإعراب والبناء نعم ما اسمك إبراهيم من أين برهم توش مركز السنبلوين ذا قهلية يا مرحبا زمن الاستقبال ما يكون بعد زمن الحال بعد زمن التكلم ويشترك في هذا الزمن فعلان الأمر والمضارع المقترن بأداة استقبال السين أو سوف يعني يصلي المستمع يفهم من يصلي أنه يفعل الصلاة الآن لو قال سيصلي س هذا حول زمن الحائلة استقبال سوف يصلي لو قلت إن يصلي ان يصلي يثبه الله ان يصلي يعني بعد زمن التكلم فهذا من من طرق تخليص المضارع للاستقبال دخول اداه الشرطة عليه نعم باداه تنفيس او اداه استقبال السين وسوف تنفيس مهله يعني إنه سيحدث بعد مو نعم وصلاح الكلام يعني في كتبهم يكثرون من استخدام كلمه جمله جمله حتى ان الزجاجي واحد من علماء النحو الف كتابا وسماه الجمل أما مصطلح الكلام فهم يضعونه في ثنايا الشروحات إنما مثلا لا يقولون كلام اسمي وكلام فعلي انما يقولون إيه؟ جمله اي نعم في الكتابة على التي هي فعل تكتب بالالف لان الالف هنا ثالثه وأصلها واو وهذه قاعده املائيه قاعده املائيه نعم لا هذه قاعده املائيه اذا كانت الالف اللينه ثالثه في الفعل نذهب الى اصله ان كان اصلها الفا ان كان اصلها واوا كتبت الفا مثل دعا لان المضارع يدعو دعوه و تكتب بالالف أه. اما ان كان أصل الالف ياء كتبت بالياء مثل مشى مشى لان الماضي المضارع يمشي والمصدر مش مشي السخاوي ترجم للمصنف في كتاب البدر ها الضوء اللامع الضوء اللامع انما البدر اطلع هذا الشوكان الضوء اللامع لاهل القرن التاسع اكتب هذا الواجب عندك حتى ننصرف مثل بثلاثه امثله للكلام مثل بثلاثه امثله للكلام السؤال الثاني اذكر نوع كل كلمه مما ياتي القران خشع في في الى رجل فاهم قا بين نوع هذه الكلمة هذا ان شاء الله عز وجل تجيب عنه وتضعه في لوحتك وتضعه في لو لوحتك، كما سوي بي لكم اخونا أبو عاصم. نعم، لا في هذا واجبك في البيت.